وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما إِلَّا حجتهم إلا أن قالوا أتوب آباءنا إئتكم صادقين قل اللهم يحيكم ثم يميتكم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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذانك هو الفوز المبين وامال الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم وامال الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنو وما نحن بمستيقين